مولاي شطر ا غريب Thank you.、Uh... قل واشربوا ا ن ي أ ن ا بما كنتم تعملون م ت ك ي ن على سوء ا ل نصفه ودعوه ب ح س you <laughs> じゃあきれい。 you o n a t a genius. What、uh、h -huh. e Gracias. We are not alone. We are not alone. 「私たちは私の力を持ってい So uhm, uh, What?、Well for men. E、ah, aí、um.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 ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام you